تعد الهجرة من أقدم الظواهر الاجتماعية وقد شهد العالم في العقود الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين بسبب الحروب والفقر والبطالة والبحث عن فرص أفضل للحياة وينقسم المهاجرون إلى من يهاجر طوعاً ومن يجبر على الهجرة كاللاجئين والنازحين الهجرة لها آثار متعددة على المجتمعات المستقبلة وعلى المهاجرين أنفسهم في بعض الحالات تساهم الهجرة في تطوير القدرات البشرية وتزويد السوق باليد العاملة وتنويع الثقافة وقد أثرت الثقافات المختلفة الحياة الثقافية والفنية في كثير من الدول ومع ذلك فإن الهجرة تشكل تحدياً في مجال الاندماج وخصوصاً إذا كانت الثقافات والعادات مختلفة جداً قد يعاني المهاجرون من العزلة والصعوبات اللغوية والتمييز ومن جهة أخرى تشعر بعض الفئات في البلدان المستقبلة بالخوف على هويتها أو فرص العمل لذلك من الضروري تطوير سياسات ذكية لتسهيل الاندماج الثقافي والاجتماعي وتشجيع التفاهم والحوار بين الجميع كما أن للتعليم والإعلام دوراً مهماً في تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل في النهاية الهجرة ليست خطراً ولا حملاً بل يمكن أن تكون فرصة للنمو والاثراء شرط أن تكون مبنية على الاحترام والتفاهم المتبادل بين كل أطراف المجتمع